تَائِبُونَ لَا يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ الامرون بالمعروف و النهون عن المنكر وحاضون لحدود الله وبشر المؤمن ீஸ்தோ وَلو كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ تَفَاؤُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِي إِلَّا عَمَّا وَعَدَتْهُ وَعْدَهُ قَفَلَمَّا فَلَمْ كما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأول ليم وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يوبى تَقُوْل إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْمَرُهُ الْأُمُورُ قُسَمًا وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُرِ والآجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة تُرَاكِ مِنْ بَعْدَ مَا كَانَ يَذِيرُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْكِمْ